صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولد قرباً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 اذن urikahum Allahu fi manamika qalilan walau arakahum katiran lafashiltum walau arakahum katiran lafashiltum wa latanazaa'tum fi al-amri walakinna Allah sallam innahu alimun bi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 فأَتَانكَ صَعَلَ عاقِبَ وَقَالَ إِ بَر أُم مِنكُم إِن أَرَمَا ل تَرونَ إِ أَخَافُ اللهَّ واللَّهُ شَديد العِقاب إذ قُولمُنافقونَ والَّينَ فيِي قُلوا بِهِم م رَضٌ غَرَّهَا أُل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 ان الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه فتنة في الأرض وفساد كبير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 وَ الْ الأأَرْرحَ مِبعضُهُم أَل ببععض فيِي كتاباب الل إِ اللهَّه الله بكلُلّ شيءَء عَم بَاءة مِنَ اللهَّ وَرسُولهِ إ الَّذينَ آهَم منِ المُشكين. فَسيحوا فِي الأرضِ أَرربةَ أَشهر وَلَمُ أنكُم وَيرُ معجِزٍ الللهِ وَأَ الله, الله مُخْزٍ كَافِرين وَذَنُ مِنَ اللهَّ وَرسُولِهِ إَّا سَومَ الحَج الأأَكبرَِ أن اللهَّ بَر أُم منِنَ المُشْكينَ وَرسُول فَإِن تُبتُم فَهُو خَيْرُ ال وَإِن تَوَّيتُم فَلَمُ أنكُم وَرُ معاجزٍ الله وَبَشِر الذيَّينَ كَفرَروا بعذاابٍ أَليم إِلَّا الذيينَ آهَتُم مِنَ المُشْكينَ ثمَُّ لَ يَينقُصُكمُم شَيْئَو وَلَمْ يظاهِرُ عَلَْيكُمْ أَ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 جرح حتى ييسع كلَلَام الله ثمُ أَبلِغهُ مأمن ذلك ب بأنم قَم ال لا يعلم كيفََ يكونُ للِمشكينَ أحدد ندَ الله وَوعندَ ررسولهِ إِ الذيينَ آاهم إلا الذيينَ آهم عندَ المسجدد الحرم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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كذؤوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوماً نقثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة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 كماَمَنْ آممَنَ بِلههِ وَاليومآخِِ وَجهَدَ فيِي سَبيل الله لا يَسَْونَ عِندَ اللهَّ واللَّهُ لا يَهْد قَوْمَ الظَّالِمين الذيينَ آمَنوا وَهجرر وَجهَد فيِي سَبيل اللهَّهِ بأَموالِهِم وَوجهَدوا في سَبيل اللهَّهِ بأموالهم, الله بأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم عظَمُ درََجَةً عِندَ الله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 قل إِن كانَ أَبكمابنكم وإخوَانكم وَأَزواجكم وعشيرةكم وَأَموالونق تَرَفمها وتجارَة تخشك سادها وَساكِ تضها وَتجارة تخشك سادها وَسكِ تضها حبَّ إليكم منِ الله وَرسولِ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 هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كره